وتسعدن نستمع الان الى ايمن من الذكر الحكيم من الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعنا ما يتاسر له من سوره العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذي الذي <تصفيق> وكان ليكن زلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يوم منها <تصفيق> am lo wa a uh -oh. قل كفى <تصفيق> يا yeah, امي oh ma لن خالق القسم ثم ಓಹ್ oh, ಮಮ್ಮಾ إِذَا رَكِبُوا وإن الله لم علم le يُنْفُرُ مِنْ يَشَأُ